البرنامج العام يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين صدق الله العظيم قصة يوسف عليه السلام يكتبها فتحي أبو الفضل. رحيل. رحيل يا رحيل اتنادي علي يا أبتي تعالي تعالي يا ابنتي خذي هذه البردة عن كتفي أكاد اختنق من شدة الحر وضراوته. أريد أن استريح يا ابنتي استرح يا أبتي انك تبدو متعبا مجهدا مكدودا. نعم يا رحيل إنني متعب حقا متعب ومجهد ومكدود. من أين يا أبتي؟ أين كنت؟ في بيت أختك رعيل ليه؟ أختي ليه؟ كيف وجدتها يا أبتي؟ ليست على ما يرام ليست على ما يرام؟ كيف؟ ولما؟ ومما تشكو؟ أنت تعرفين أنها في شهرها التاسع الحمل نعم،, نعم إنها في شهرها التاسع وبين يوم وآخر يفد مولودها الجديد إلى هذه الدنيا مولودها السادس يا راحيل نعم يا أبتي مولودها السادس شيء فظيع شيء فظيع أن تنفق المرأة من عمرها ستة أعوام متعاقبه في حالة حمل متصل او يكاد إن جارتنا لونا مضى عليها الآن خمسة عشر عاما في حمل متصل أنجبت خلالها خمسة عشر ولدا وبنتا لا يجد أبوهم ما يطعمهم إياه هو الذي أنجبهم يدعي أنها ليست إرادتها كما تدعي لونا أنها ليست إرادتها ومع ذلك فإن شقيقتي ليال ليست في قوة لونا ولا في صحتها ولا في قدرتها على الاحتمال نعم يا ابنتي ولهذا تبدو شاحبة واهنة هزيلة لقد خفق قلبي اليوم لمرأها على هذه الحال من الضعف والهزال إنها, إنها بحاجة لمن يكون إلى جانبها دواما خلال الأيام القليلة المقبلة إلى أن تضع مولودها و... و... وأمك مريضة في فراشها سأذهب إليها يا ابتي سأقيم معها إلى أن تكتب لها السلامة يا ابنتي، هذا ما كنت على وشك أن أشير به عليك أ... و... و... ويعقوب زوجها يعقوب يا ابتي إنه أيضا يعيش أيامه قلقا عليها ولكنه لا يستطيع أن يفعل من أجلها شيئا لقد أنجب من الذرية ما فوق كفايته له من زوجته الأولى زلفة أربعة أولاد دان ونفتلي وجاد وآشر نعم يا ابنتي وله من أختك لي خمسة يهوذا وروبين وزبولون وشمعون ولاوي والسادس في الطريق ننتظره بين ليلة وأخرى يقول يعقوب لو جاء ولدا سيسميه يشكر سأقوم إليها الآن يا أبتي اسرعي إليها يا رحيل اسرعي يا ابنتي إنها في حاجة إليك وسأبقى أنا إلى جانب والدتك رحيل اختي رحيل أهلا بك أنت بخير يا ليا ما هذا الاستسلام للضعف؟ أنت لم تجرب الحملة والولادة يا رحيل <تصفيق> لا شك في انها شيء عصير جدا عصير جداً شيء عسير جدا وعذاب أليم ومع ذلك فالمرأة إذا لم تحمل في شهرها الأول بعد زواجها أرقها هذا وعذبها ولجأت إلى السحر والتعاويذ والتمائم والرقى حلها تساعدها على بلوغ الأمل المرتقب أريد أن يكون هذا مولودي الأخير يا رحيل إن لي خمسة وهذا سادسهم وفي هذا ما هو أكثر من الكفاية يعقوب يجب أن يقتنع بهذا ويقنع عندما أتزوج لن أنجب أكثر من ولد أو ولدين تحلمين وفيما الحلم؟ اني لا أريد أن أمضي حياتي بين قرف الحمل ومتاعب الولادة. تصوري، تصوري أن يسير الإنسان على قدميه حاملا إنسانا آخر داخل احشائه هذا اصل حياتي وحكمة الوجود. لا احتمل هذه الحال أكثر من من مرة أو مرتين أو ثلاث مرات. إن كانت هناك ثالثة فستكون برغمي كما أنها تكون الأخيرة. حتما تكون الأخيرة. ما قولك في ولدين وبنتين وكيف تضمنين هذا كيف تستطيعين التحكم في نوع المولود إنك لن تستطيعي أن تقولي سأضع في هذه المرة ولدا فيكون أو سأضع في هذه المرة بنتا فتكون هذا صحيح يا رحيل في كل مرة أقول لنفسي أو تقول لي نفسي في هذه المرة سأضع بنتا بدأ هذا الاحساس يراودني بل ويتملكني بعد ولادتي لولدي الأول قلت ستكون الثانية بنتا ولا شك ولكنه جاء ولدا وفي الولادة الثالثة قالت لنفسي هذه المرة سأطع بنتا هذا شيء لا ريب فيه وجاء ولدا وفي الولادة الرابعة استبد بي هذا الإحساس وتضعف يقيني بأنني سأضع بنتا وجاء ولدا أما في الولادة الخامسة فقد كنت على يقين تام بأنني سأضع بنتا ليس من المعقول أن أرزق بأربعة أولاد ثم لا أرزق ببنت واحدة ومع ذلك فقد جاء ولدا وهانذا انتظر المولود السادس وأتطلع للسماء داعية آملة أن تكون بنتا إن يعقوب قد سمى المولود قبل أن يفد إلى هذه الدنيا لقد سماه يشكر أنه على ثقة من أنه سيكون ولدا. ليس هذا بجديد يا لية. تعرفين أزواجا ظلت زوجاتهم تحمل عاما بعد عام لتنجب بنتا. فإذا بكل ذرياتهم من الأولاد الذكور. <تصفيق> وأعرف أزواجا ظلت زوجاتهم تحمل عاما بعد عام لتنجب ولدا. فإذا بكل ذرياتهم من الإناث. وماذا كانت النتيجة والعقبة؟ أولاد كثيرون. <تصفيق> وطعام قليل وكساء أقل. إني لن أنجب عندما أتزوج أكثر من مولودين. من الذكور أم من الإناث؟ لا يهمني. لا أحد يعلم. إذا كان ولدا وبنتا فهما الذرية المثالية. لا أحد يستطيع أن يقطع بهذا. الأيام وحدها تحكم عندما يكبر الأبناء. وهذا أيضا صحيح يا رحيل. هل الأبناء الصالحون هم زينة الحياة؟ ذكورا كانوا أم إناثا؟ إني أحس أن ذريتي ستكون من ولدين. ولست أريد أكثر من هذا نبوءة غريبة يا رحيل لست ادعي أنها نبوءة ماذا تسمينها إذن؟ مجرد احساس قد يصيب وقد يخطئ من يدري أين ومتى ألتقي بمن سيكون زوجي لأصبح زوجته وأم اولاده تقصدين أم ولديه لا اولاده <تصفيق> لأنني قلت إني أحس أن ذريتي ستكون من ولدين. <تصفيق> إنك أنت التي قلت هذا. نعم. ولدان فيهما الكفاية. كل الكفاية. ماذا تسمينهما؟ أسمي الأول. سارى اختيارك الاسم. أسمي الأول بنيامين بنيامين اسم جميل. هو الثاني. <تصفيق> هذا غريب جدا إني أفترض أنني أنجبت ولدين وأبحث لهم عن اسمين، مع أنني لم أتزوج بعد. لا بأس يا رحيم لا بأس إن حديثك قد أنساني أو جاعي هيا هيا وقولي لي ماذا تسمين ولدك الثاني؟ عرفنا الأول بن يمين. والثاني إذا رزقت بولد آخر سأسميه يوسف يوسف ويوسف ايضا اسم جميل أجمل من بن يمين آه لو يعرف الأبناء ما يلاقي الأباء والأمهات من أجلهم وكيف تدركين هذا وأنت لم تصبحي بعد اما بل إنك لم تتزوجي بعد <تصفيق> إني أحس بما يلاقيه أبونا إلى جانب أمنا ولما أذهب إلى بعيد؟ اني ارى والمس ما تلاقين انت وزوجك يعقوب في سبيل ابنائكما هذه حكمة الحياة يا رحيم <تصفيق> نعم هذه حكمة الحياة الإنسان هو المخلوق الوحيد هو المخلوق الوحيد الذي يظل مرتبطا باسرته ابدا الابدين يحمل الابن اسم أبيه تصاعدا إلى اصل اجداده ثم يورث اسمه لابنائه تنازلا إلى آخر حفيد لاحفاد احفاده إلى أن تنقرض الأسرة هذا صحيح الإنسان فقط هو الذي يعرف نظام الأسرة إن البعرورة ينفصل عن أمه ينفصل عن أمه الناقة وأبيه الجمل بمجرد أن ينتهي من فترة الرضاع وتنقطع بينه وبينهم الصلاط وكذلك الجرو بعد أن يكبر ويصبح كلبا والشبل بعد أن يصبح أسدا <تصفيق> الطبيعه تربي الحيوان وتنميه وتطعمه ولا يكون بحاجة لابويه إلا لفترة قصيرة من الزمن أما الإنسان, أما الإنسان فهو في حاجة لرعاية والديه طفلا وغلاما ويافعا واحيانا شابا إلى أن يصبح رجلا يستطيع أن يحمي نفسه من أعدائه نعم للإنسان أكثر من عدو وكما لا يستطيع الطير الصغير أن يحمي نفسه من الجوارح يعجز الطفل عن حماية نفسه ممن هم أقوى منه والداه يحميانه إلى أن يكبر الجوارح ليست في الطير فقط يا رحيم وكيف؟ في كثير من الأحيان يصبح الإنسان طيراً جارحاً ضاريا دفاعا عن حياته او في سبيل مطامعه وأهوائه النفس أمارة بالسوء ما أجمل أن يعيش الإنسان في سلام دائم السلام الدائم حلم مستحيل التحقيق إنه حلم البشرية على مر العصور شيء مؤسف إن زلفة زوجة يعقوب الأولى؟ نعم ما لها؟ كانت دائما في صراع دائم مع أختها ولكنها أختها الأطماع تنسي النفوس المريضة كل هذه المعاني وتمحو أجمل القيم حتى بين أختين؟ إذا تقدمت الغايات تقهقرت العواطف واختفت إن أولادي يتشاجرون أحيانا فيما بينهم عندما يحسون أننا خصصنا أحدهم مرة بعطف أكثر او رعاية أوفا روبين مع شمعون زيبولون مع الهو هو يهودا إنه أعقلهم وأحكمهم ولا يميل للعنف يحاول في كثير من الأحيان أن يكون نسمة الملطفة أثناء اشتجارهم ويفلح يفلح احيانا عندما يكون الشجار بين إخوته الأشقاء وعندما يكون بينهم وبين الآخرين عندما يختلفون مع إخواتهم غير الأشقاء ابناء سلفة تصبح مهمته عسيرة وتصل أحيانا إلى حفة المستحيل الإخوة غير الأشقاء لا يحبون بعضهم البعض يا ليا هذا ما يبدو لي في معظم الحالات إن لم يكن فيها كلها الأم ترضع ابنائها كراهيتها لشريكتها وأبناء شريكتها في قلب زوجها الأباء إذن يقدمون لأبنائهم الحسرم والأبناء يغرسون هذا ميراث السنين يا رحيل في كثير من الأحيان أقول لنفسي أو،, أو تقول لي نفسي إنني لن أتزوج ولما أتزوج؟ إنني سعيدة بحالي هذه فلما اقتحم هذه المغامرة التي لا أعرف إن كانت تسعدني أم, أم تشقيني إذا كان الزوج فاضلا طيبا ذا مرؤة فإنك لا شك تسعدين ومن يضمن لي زوجا فاضلا طيبا ذا مرؤة يا لي أنت تتكلمين ويعقوب زوجك هو المثل الكريم الذي أمامك تقيسين الفضل بفضله والطيبة بطيبته والمرؤة بمرؤته ف... هذا صحيح يا رحيل يعقوب مثل كريم لكل هذه المعاني العلي فمن لي بيعقوبة آخر أو بمثله؟ أنت يا رحي إنسان طيب نبيل كريم لك رقة الزهرة وبهاء الضحى <تصفيق> وطهارة المطر ونبل السحاب. <تصفيق> ومن كانت هذه صفاتها لا شك أن الأقدار ستبعث إليها بمن هو جدير بكل هذه الكنوز الغالية؟ لا أحد يعلم يليه لا أحد يعلم نصيبه وما يصيبه من يدري؟ من يدري من هو المكتوب لي والمقصوم لأكون زوجته وأم أولاده لا أحد يعلم هذا صحيح لا أحد لي لا, لا أحد لي لي ما بك يا حبيبتي إني إني متعبة أريد, أريد أن أرقد أرقدي أرقد أرقد أرقد أرقدي يا ريا إنك فوق فراشك تمددي تمددي بسرعه احس أنني على وشك الوضع حياه جديده تفيد الى هذه الدنيا حياه جديده ترى نور هذا الكون الذي يضمنا جميعا راهيل اختي اختي لي ساعدي تشكي تشكي يا لي. نني، انني الى جانبك لو جاءت بنتا سأسميها باسمك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا قيمة لهذا الآن <تصفيق> المهم المهم أن تكتب لك السلام <تصفيق> <تصفيق> هذه عناية السماء قد باركت ابنتي ليا، فوضعت ابنها السالس في هدوء وبدون ضقة ولا عناء طويل أقول لك الحق يا أبتي لقد كان قلبي يأكلني قلقا عليها هذه المرة كانت شاحبة ضعيفة هذيلة هدتها متاعب الحمل عم هذا ما لم تخطئه عيناي وما أنبأتك به رحيل، ولكن ولكن عينات السماء كانت إلى جانبها. وجودك أيضا إلى جانبها ساعة الميلاد ولحظته ساعدها كثيرا يا ابنتي. كان يجب أن يكون شخص ما إلى جانبها. والدتي مريضة في فراشها لا تستطيع أن تبرح. اذا فقد أنجبت ولدا سادسا سماه يعقوب يشكر كانت امنيتها أن تنجب بنتا بعد خمسة أولاد كانت نيتها أن تسميها باسمي رحيل لو كانت بنتا يعقوب يجب أن يكتفي بهذه الضرية لو فقير مثلنا فمن أين يطعمهم؟ ومن أين يكسوهم؟ رحيل، متى تعودين إليها لتكوني إلى جانبها؟ قبل الغروب، إني سأبيت إلى جانبها. نعم ما تفعلين يا ابنتي، نعم ما تفعلين. إنها، إنها بحاجة إليك يا رحيل. سأصحبك إليها في ذهابك، ثم أعود. لأكون إلى جانب والدتك المهيطة يا شجر يا شجر أين يا شجر يا رحيل خرج يسيب بعض الطمر مع اخوته لا تشغلي بالك يا ليا هكذا تمضي الأعوام يا رحيل هل تذكرين يوم ولادتي أشكر؟ وكيف أنساه كأنه لأمس يا ليا برغم مرور عشرة أعوام إنه الآن في العشرة كنت أود أن أعيش أن أعيش لأراه شابا في سن إخوتي أنت بخير يا ليا وستعيشين سنين عديدة لا يبدو لي هذا يا رحيل إن ساعة الرحيل قد دابت هذا وحده ما يبدو لي لا, لا, لا تقولي هذا يا ليا لقد طال مرضي ووهن قواي بل أنت بخير بخير يا أختي رحيل اسمعي لي جيدا كل ادان صاغيه لك إذا نفذ السهم إذا نفذ السهم وانطفأت حياتي أرجوك يا ليا دعي هذه السيرة أنت عاقله يا رحيل تعرفين أن الموت حقيقة كذا لا مهرب منها. نعم أعرف هذا. وكلنا إلى هناك الشاطئ الآخر للحياة. ولو ولو بعد حياة. صحيح ولكن ولكن فلنواجه الحقيقة إذن إني أسيك وصيّدا. أرجو أن يكون في استطاعتك تنفيذها. إذا نفذ في قضاء الله قبل أن تتزوج. تكلمي، تكلمي يا لي. أوه. تعيدينني، عادوا. وزيكي، وزيكي بزوجي حكوب. إذا فارقته فلن يجد العزاء والراحة إلا إلا في حبك وحنانك. ورعايتك تعنين أنه أن تصبحي سوكتها سوكتها لازلت أذكر حديثنا معا منذ منذ عشرة أعوام ماذا قلنا منذ عشرة أعوام يا ليا إنني لا أذكر ما تعنت بالأنس كنت تقولين إنك سعيدة بحالك فلما تتزوجين؟ ولما تقطع من هذه المغامرة التي لا تعرفين إن كانت إن كانت تساعدك أم تشقيق هذا صحيح يا لي إنني للآن ارهب هذه التجربة قلت لك إغماء إذا كان الزوك فاضلا طيبا ذا مرهة فإنك،, فإنك لا شك تساعدين نعم بدأت أتذكر ليس كذلك أجبتك يومها متسائلة من يضمن لي زوجا فاضلا طيبا ذا مروءة يليه. أنت تتكلمين ويعقوب زوجك هو المثل الكريم الذي أمامك تقيسين الفضل بفضله والطيبه بطيبته والمروءة بمروءته من أجل حد. من أجل هذا أردت أن اوصيك به ليه انك تتحدثين بما يؤلمني إنك... انك بخير وستبرئين من مرضك وستقومين من فراشك موفورة الصحة كغزال الصحراء ليه أستحلفك برأس امنا وأبينا لا تعودي لذكر الموت ثانية آه أيها ليه أختي. يا حبيبتي يعقوب لن لن يحس الهناء ولا الرعا إذا قدر لي أن أفرق إلا إلا في جوارك إنك, إنك لن تفارقيه يا لي لن تفارقيه. إنني أحس بنايت يا رحيل لقد تعبت تعبت من الحياة وتعبت مني الحياة أريد أن أرحل أريد أن أرحل وأنا مطمئنة القلب على يعقوب. إنه كالطفل إنه كالطفل في ديبتي وحاناتي وحبه لي ولأولادي لي اختي لي إنك بخير وستعيشين وأختي <تصفيق> أيضا وأولادي أن تكون هناك لن تكون هناك من هي أحنا منك عليهم ولا أبر بهم منك أنت خالتهم وستكونين في مكان منهم مكان الأم التي التي يلتمس الأبناء عندها الحب والهدايه لي لي راحي راحي إني إني أحبكم جميعا وبقدر حسرتي على حرماني من وداع زوجي عقوب في هذه اللحظات. وعست بالروحات. بأمل اقدار جنبته انا احتمالية. لحسن عزيه. انه انه خرج الان الى الخلف. وانت يا ولد كل شيء كل شيء قد انت رحمة بعينيك يا أم راحيل رجوتك أن تناديني بأم لي يا ليان إن قد توفيت وليس من الرحمة أن أذكرك بها كل ما ناديتك ومتى نسيتها لأكون بحاجة لمن يذكرني بها متى نسيت <متنسيت> <تكشفت> أم ابنتها التي اختطفها الموت منها في قمة صبا إن حزني على لي حزن الأبد ولن أتعز عن فراقها ابدا هذا بدلا من أن تضرع للإله أن يحفظ لك رحيل وأن يبارك لنا فيها وأن يرزقها زوجا طيبا نبيلا ذا مرؤة وأين لراحيل مثل يعقوب أي هذا المسكين الذي فاجأته النازلة بفقد زوجه وأم أولادي وما رأيك إذا قلت لك بأنني قلت لماذا ماذا إنني ما زعيت إليك الآن إلا لأتحدث إليك في شأن يعقوب يعقوب، وما شأن يعقوب، إنه رجل منكوب في أعد ما ينكب فيه الرجل هناك بعد فقد الزوجة أم الأولاد، مزيد من النكبان أنت تحبين يعقوب يا, يا أم رحيل قلت لك أم لي يا ليان لا بأس، لا بأس، إني أسألك، أسألك إن كنت تحبين يعقوب يا, يا ام لي. ألا تحب الأم زوج ابنتها؟ إنه لي بمسابة الابن، ولقد كان دائماً ابناً ضارة، عطوفاً، صادقاً أميناً أحب ابنتي بكل نفسه وبكل قلبه وخصها بما يخص به الزوج الكريم زوجته كيف لا أحب يعقوب يا ليان؟ أنا لم أنكر عليك هذا يا أم يعقوب مثال نادر بين الأسواق نعم ما لابنتي راحيل بزوج مثلي وهذا هذا ما سعيت إليك لأحدثك بشأنه شأن ماذا؟ شأن يعقوب وابنتنا راحيل. وهل هناك غيرها؟ وما شأن كل منهما بالآخر؟ هذا الارمل المسكين ذو الايتام السته ان يعقوب ان يعقوب قد طلب مني ان يتزوج ان يتزوج راحيل راحيل نعم يعقوب يتزوج راحيل ولم لا قل كلاما غير هذا ليس عندي ما اقوله غيره يا ام لا لا أستطيع لا أستطيع أن أصدق ولماذا؟ لماذا؟ يعقوب رجل مؤمن طاهر يعرف أن قضاء الله حق وأن كل حي يموت ويعلم أن راحيل هي الزوجة الوحيدة التي يستطيع أن يعبر إلى جانبها رحلة الحياة بعد أن فارقت أختها لي إن قلبي كان يحدثني بهذا لست آت بجديد عليك إذن بلا. ولكنها كانت مجرد احلام أمنية كنت تتمنين إذن أن يتم هذا وكنت أراه بعيد التحقيق منذ لحظة قلت لك من لابنتي راحيل بزوج مثل يعقوب؟ ولكنه يعقوب بنفسه، بذاته، بشخصه هذا فوق ما كنت أتمنى، ماذا قال لك؟ وماذا؟ منذ أيام، وكنت أرجع التحدث إليك إلى, إلى أن أجد اللحظة المناسبة وماذا قال لك؟ م? لم يزد على قوله إن لي قبل وفاتها بأيام كانت قد أوصت بأن يتخذ من أختها راحيل اما لأولادها من. إذا اختطفها الموت وقدر لها أن تفارقه وأنه يرى أن حياة تجمعه برحيل لن تكون إلا امتدادا لحياته مع أختها التي فارقت وبما اجد بأنني وإن كنت أبارك هذه الزيجه من أعماق نفسي إلا أنني يجب أن أخاطبك لتقوم بدورك بمخاطبة رحيل إنها حياتها هي ويجب أن تقول نعم وافق على أن أتزوج يعقوب وهل تجد راحل خيرا من يعقوب؟ هذا تقديرنا نحن وتقديرها أيضا ومع ذلك فموافقتها أمر حتمي لا مفر من ألا تقرينني على هذا؟ نعم نعم أقرك يا ليان اذا أترك لك مخاطبة متى تحب؟ أو, او متى يجب أن أشرع في هذا؟ من اليوم؟ من الآن إذا احببت يعقوب ينتظر وأولاده في حاجة لام ترعاهم وإني إني لعلى ثقة بأن رحيل لن ترفض بل سترحب ها هي بيئاتي عمت مساء يا أبتي عمت مساء يا ابنتي رحيل اجلس يا رحيل إن هناك أمرا هاما أريد أن أحدثك عنه هناك أهم من موت أختي يا أمه إن لي ماضي يا رحيل والماضي لن يعود وإن بقيت ذكراه تؤرق سلامنا العمر أما الحاضر والمستقبل فهو أنت نعم لي الماضي والمستقبل أنت أفسحي يا أمي فلست أفهم ما تعنين. إن يعقوب قد خاطب أباكي ليتخذك زوجة له فما قولك يا رحيل؟ يعقوب نعم نعم يا ابنتي قال لي إن لي قد اوصته بهذا قبل وفاتها بأي اذا إذن فقد عقدت الخيط من طرفي ها؟ ماذا تعنين يا رحيل؟ كما أوصت لي يا يعقوب أن يتخذني زوجة من بعدها كذلك أوصتني بأن أكون له. لح... بهذا أوصتك أختك يا رحيل وهي تلفز أنفاسها الأخيرة يا أمي ولم تخبرك أنها أوصت يعقوب الوصية ذاتها؟ كلا، كلا لم تخبرني يا أبتي كذلك لم تخبر يعقوب أنها أوصتك ذات الوصية كانت نبيلة سامية دائما في كل ما تقدم عليه والآن يا رحيل الآن ماذا يا أمي؟ إن يعقوب ينتظر قولك والقول ما تقولين وهل أملك أن أرد يعقوب يا, يا أمي؟ اذا فأنت لا ترفضين يا رحيل يعقوب لا ترفضه امرأة فهو تاج على رأسها تتيه به على أطرابها هذا إذا أخفلنا وصية أختي وهو قمة مستحيل فليبارك الله يا راحيل وليجعل منك زوجة صالحة لأكرم الأزواج وليمنحني الله القدرة على أن أملأ المكان الذي خلا بوفاة أختي نني أعرف أنها مهمة شاقة وعسيره ان تكون عسيره عليك يا ابنتي إن يعقوب يرى حياته معك <تصفيق> امتدادا لحياته مع اختك كما قلت لوالدتك منذ قليل وهو يحبك كما يحب الزوج الامين زوجته وأولاده بحاجة إليك أنت يا رحيل فأنت أقرب الناس إليهم جميعهم استقبلتهم يداي عند ولادتي ستكونين لهم اما ثانية هكذا قالت لي اختي لي لم يعد أمامي إذن إلا أن أحمل النبأ إلى يعقوب جاد. آشر ما بك يا آشر أراك مهموما كأنك تحمل هموم الدنيا فوق كتفيك أما سمعت الخبر خبر أي خبر أبونا يعقوب ما بابينا يعقوب يا آشر سيتزوج راحيل أخت لي وهل هناك غيرها مستحيل مستحيل وما الذي يجعله مستحيلا رجل فقد زوجته يتزوج أختها لتكون أقرب الناس إلى أولاده هكذا سمعت أولاده من أختها المتوفيه ونحن يا آشر إنه يكاد لا يشعر بوجودنا وامنا المسكينة زلفة ما زنبها يقول إننا كبرنا ونستطيع الاعتماد على أنفسنا وأولاد لي ألم يكبروا يهوذا وروبين وشمعون ولاوي وزيبولون ويشقر إنهم يتراوحون بين العاشرة والحادية والعشرين مهما كبروا فنحن أكبر يا آشر أنت وأنا ودان ونفتالي إن أمنا زلفة زوجته الأولى المهم الآن ماذا نحن فاعلون وما الذي نستطيع أن نفعله لا أنت ولا أنا ولا كل أولاده مجتمعين نستطيع أن نرده عما عقد العزم علي نحن أربعة يا جاد وهم ستة ستة يزاحموننا في قلب أبينا كانت أمهم تزاحم أمنا في قلبه وحبه ورعايته ومشاعره وعندما ماتت تصورنا أنه سيكون لنا بأكثر مما كان عندما كانت لي على قيد الحياة فإذا به يسعى للزواج من اختها العدو المشترك يؤلف دائما بين الخصوم فيصبحون جبهة واحدة تقف أمامه لتعوق تقدمها ماذا تعني يا جاد؟ نحن الإخوة الأربعة ابناء يعقوب من زلفا يجب أن نتحد مع إخوتنا الستة ابناء أبينا من زوجته المتوفية ليا وماذا نستطيع أن نفعل باتحادنا هذا؟ لا أستطيع أن أحدد ما يمكننا أن نفعله بالضبط ولكن ألا يكفي أن نكون شخصا واحدا ويدا واحدا؟ يكفي؟ يكفي ماذا؟ يكفي ماذا؟ يبدو لي أننا ندور في حلقة مفرغة ولكن يكفي إحساسنا إحساس كل منا أن أخاه إلى جانبه يشد أزرة لمواجهة العدو الجديد المشترك تعني راحيل؟ لم تكد أختها ليا ترحل عنا حتى نفاجأ بها تحل محلها ولن تمر شهور حتى تنجب لأبينا مزيدا من الأبناء وإذا بقلبه يتعلق بالزرية الجديدة فيزداد عنا بعدا وسلوانا طفل يرزقه رجل في سن أبينا يعقوب الآن كفيل بأن ينسيه الدنيا بكل ما فيه وإذا بنا نحن في الزيل جميعا يا جاد إذا بنا جميعا في الزيل والعمل يا آشر ولن نستطيع أن نقف حائلا دون رغبته. مم. أنت أنت قلتها الآن يا جاد. قلت ماذا يا آشر؟ إني لا أعي شيئا مما قلت فرأسي يكاد ينفجر. نحن الاخوه الأربعة أبناء يعقوب من زلفة يجب أن نتحد مع إخوتنا الستة أبناء أبين من زوجتي المتوفية ليها. هذا صحيح يا آشر. ليس أمامنا إلا هذا لنكون شخصا واحدا. ويداً واحد. على الا نغفل شباب راحيل وصباها وحسنها وما سيكون لهذا كله من تأثير على والدنا إني أحسب حساب زرية راحيل بأكثر مما أحسب حساب راحيل نفسها لا تنسى أن راحيل شاب أعرف أنها شاب وصبية, وصبيه وحسنها لا ينكر حسنها إلا من خلق بلا عينين وأبونا بشر الوليد الصغير لمن في سن أبينا أخطر علينا من الشباب والصبا والحزن أتظن ذلك؟ لم يكن أبونا يوما ما ممن يستعبدهم الحسن. دائما كان عفا طاهرا كريما ولولا هذا ما سعى إلى الزواج الخطورة يا آشر كل الخطورة في وليد جديد يرزقه وهو في هذه السن وقد اشتعل الرأس منه شيبا على أي حال ليس لنا إلا أن ننتظر ونرقب ومتى يكون الزواج؟ ليس ببعيد خلال أيام كما سمعت إذن هيا بنا لنكتمع بإخوتنا الأشقاء وغير الأشقاء ولنقلب الأمر فيما بيننا على كل وجوه يا أم يا, يا أم ليان دعني الآن يا ليان فإنني على عجل من أمري ما جرى؟ ألا تقول لأمرأة ماذا يشغل بالها إلى الحد الذي لا تجد فيه متسعاً لأن تستمع إليه؟ لقد... لقد استحلفتني ألا أخبرك قبل أن تراه بعينيك من هي التي استحلفتك وعلى أي خبر؟ وما هو هذا الشيء الذي يجب أن أراه بعينيك؟ <تصفيق> أنت تستدربني لأن أحنث بيميني يلياني آه؟ أهي يمين مقدسة؟ تخشين الحنث بها؟ ليست يمينا بالمعنى المفهوم إنها إلى الوعد أقرب أستحلفك انا إذن أن تخبريني لا أرجوك وبرأس لي الغالية الراقدة في قبرها إلا أخبرتني تستحلفني برأس لي في قبرها يمين لا أستطيع ردها إذن تكلمي يا أملي لقد وضعت ابنتنا راحيل ولدها الأول بن يمين <تصفيق> أحق هذا يا أم لي إني ما جئت الآن إلا لاخذ حاجات تحتاجها ثم أعود إليها في الحال. بنيامين اسم جميل هو جميل يا أم لي. يجمع بين سماحة أبيه عقوب وحسن راحيل أمه هو اذا مخلوق جميل لم ترى قط عيني لا أجمل منه ولا أبهى وهي يا أم لي. راحيل ذاتها كيف هي وكيف مرت بتجربة الوضع هذه مرتها الأولى عبرتها بخير وسلام وفي هدوء منقطع النظير السماء تعلم أنها بنت طيبة ومؤمنه وستكون خير الأمهات هذا الولد سيكون شوكة في حلوق إخواته يا أم ليان أي أخوة تعني يا ليان إخوته جميعا حتى أبناء ليا خالته؟ إن كان شوكة في حلوق أبناء ليا فسيكون خنجرا مسموماً في حلوق أبناء سلفا اتظن هذا يا ليان؟ نعم يعقوب كاوز الكهولة واقترب من قمة شيخوخة يا أم ليا وطفل يرزقه رجل في مثل هذه السن كفيل بأن يجعله اسير حبه وطفولته ورقته وعذوبته فينسى في ابتسامته الجميع وبالتالي يعرض عن ابنائه الذين كبروا ها انت ذي تدركين ما عنيته بلا عناء اتظنهم يكيدون له لست اريد ان اتهم احدا منهم الآن ولكن ولكن على يعقوب وابنتنا راحيل لا يغفل عن بنيامين لحظة ومتى غفل اب وأم عن والديهما؟ أعني أنه بحاجة إلى يقظه أوفة إنه لن يترك حضن رحيل ويعقوب نادرا ما يبرح الدار إلا إلى الخلوة ثم صرعان ما يهود ثانية على أي حال عليك أن تنبه رحيل بأن تكون مفتوحة العينين دائما رحيل تعودت هذا منذ صغرها إنها عاقلة يقظة واعيه ولا خوف عليها هيا بنا إليها إني مشوق وفي لافة كبرى لرؤية بنيامين الصغير أبتي أشكر لك كل ما فعلت أنت وأمي من اجلي يا ابنتي ما قدمنا إلا ما يقدمه كل أب وأم إلى ابنتهما إنك زوجتني أفضل الازواج واكرمهم هكذا كانت تصف لي يعقوب دائما وان يعقوب لجرير بهذه الصفات واكثر أرأيت يا ليان أرأيت جمال بنيامين انظر انظر الى وضاءه وجهه انظر إلى عينيه الصغيرتين <تصفيق> إنه،, انه كما قلت تماما يا ام جمع بين سماحه يعقوب أحسن راحي إنه يكفيني يا أبتي لست... لست أريد أن أمضي العمر في عناء الحمل والولادة يا أمي حزبي بيمين يحفظه الله لي وكفى. أخت لا وفي هذا الكفاية نقشت هذا منذ أعوام طوال مع اختي لي نعم أذكر هذا جيدا وكانت تعبر ايام حملها الأخيرة في ولدها يشكر كل ما ترزقين به فضل من السماء لست انكر هذا يا أمي ولكن يعقوب الآن في سن متقدمة والأطفال في حاجة لطعام وكساء ورعاية يعقوب لا يستطيع أن يقوم بالجهد الذي كان يقوم به منذ عشرين عاما ولا من عشرة أعوام ولا من خمسة إذا تخط الرجل من الخمسين مرت عليه كل سنة من سنين عقبه السادس بعشر فما بالك بيعقوب وقد تخط ستين من أجل هذا أريد أن أكتفي ببنيامين لتتيسر لي ولأبي تربيته ورعايته لا تقولي لي أريد يا رحيل فنحن نريد والله يفعل ما يريد إذن اسأله أن يساعدني على الاكتفاء بهذا الولد وأن يحفظه لي هذا خير ما صدر عنك يا ابنتي دعي كل شيء للسماء يا راحيل. أرأيت يا جاد ما بك يا آشغ لقد أصبحت رؤيتي لك على هذه الصورة نزيرا بنبأ يعصف بهدوئي لقد وقعت الواقعة وأنجب أبونا ولدا سمعت هذا وكان شيئا متوقعا وسماه بن يامين وسمعت أنه مفتون به كما لو كان مولوده الأول رجل يرى شروق العمر من صحب مغيبة ماذا تنتظر منه غير أن يفتن بسحر هذا الشروق إن هذا الولد يهدد هنا أنا يا جاد يهدد وجودنا كله إن أبان يعقوب لن يشعر بوجود أي منا بعد الآن نحن أبناء العشفة عليه أن يكتفي بهذا له الآن أحد عشر ولدا إن راحيل أخت حبيبته الراحلة لي وأخت الحبيبة حبيبة وهي ما زالت في قمة شبابها وحسنها وتستطيع أن تنجب وحدها أحد عشر ولدا آخرين على أي حال علينا أن ننتظر يا جاد وسنرى إذا كان بنيامين الصغير سيغير من أبينا وهل يستأثر بحبه وحنانه ورعايته سبقتني إلى ما كنت أود أن أقوله لك جاد ما بك يا اني إني أتأمل ما قلته الآن ماذا يكون الحال وهو محتمل الوقوع ماذا قلت يا آشر قلت إن راحيل في قمة شبابها وحسنها وتستطيع أن تنجب وحدها أحد عشر ولدا آخرين وهذه حقيقة لا تقبل المناقشة وهنا المصيبة تصور أن يزاحمنا في قلب أبينا وفي حب أحد عشر ولدا ولد واحد قد يحتمل ولدان يحتملان ولكن أحد عشر ولدا ماذا يكون الحال يا جاد ماذا يكون الحال اسمع يا آشر إنك لن تمنع الشمس عن الظهور ولن تمنع المطر عن السقوط ولن تمنع الريح من أن تسير رمال البادية فدع الأحداث ذاكري وها نحن جميعا نرقب ونرى أحد عشر ولدا آخرون تصور تصور أن يحدث هذا وهو ممكن لكي تنجب أحد عشر ولدا لابد لها ولأبينا من أحد عشر عاما. من يدري ما يحدث لهذا الكون خلالها؟ آشر داعي الأحداث تجري كما قلت لك فإنك لن تمنع قدرك أمي إي قريبة منك يا رحيل أمي لا تتركيني أتركك يا ابنتي لن أتركك ستقومين بالسلامه هذه المره ايضا لم لم تكن بي رغبه للحمل والولادتي مره اخرى يا اراده الله يا رحيم لاني يعني... م... م... م... اتعذبك واعذب عذاب تستعذبه المراه عندما تعطي الدنيا حياه جديده ليست الا قطعه منها آه ستكون الاخيره اقسم انها ستكون الأخيرة لا بأس لا بأس يا رحيل فلتكن الأخيرة إني تضررت للسماء أن تكون أنثى ليجد بن اختا جميله جميلة إلى لا يحنيني أن تكون أنثى أو غير أنثى المهم المهم أن أتخلص من هذا العذاب يا هانت يا راحيون هانت ها أنت ذيت من تمنحين الدنيا حياة جديدة تشددي أوه، أوه. هذه معجزه الميلاد الحمد لك يا اله السماوات اه اه اه أحس بعيني قد غامتها بل افتحي عينيتي لترى هذا الضوء الباهر ولد يومي أم بنت ولد ولد جمع الحسن من أطرافه هذا بشر إنه لملك كريم أمي سمي المولود يوسف قربيه مني دعيني أنظر إليه انظري يا رحيل إن بن يمين بكل جماله وحسنه ورقته لا يتوارى تواضعا أمام كل هذا الحسن الفريد. يا إله السموات كما قلت يا أمي ما هذا بشر؟ إنه لملاك كريم هذا الحسن يمكن أن يكون يمينا تقسم بها الناس وكيف يا أمي؟ إذا قلت أقسم بحسن يوسف فيجب أن يصدقني السامعون لأن هذا الملك الكريم سيصبح علم الحسن ورايته أخشى عليه من الحسد يا أمي سأحيطه بكل التمائم والأحجباء والرقى لتمنع عنه أذ العين الحاسدة الحاقدة سيطير يعقوب به فرحا. قلبي على بن يمين سيتحول قلب أبيه عنه إلى هذا المخلوق النوراني وله عذره فمن يرى هذا الضياء الباهر ويشغل قلبه بغيره؟ أنت ترين يا أمي ماذا فعل أبناء يعقوب عند ولاده ابن يمين؟ فما عساهم فاعلون عندما يشاهدون يوسف؟ وما سيحدثه من تحول أكيد في قلب أبي؟ لا يستطيعون مهما اكتمعوا عليه أن يمسوا شعرة من رأسه هذا بديع التكوين أمنعهم من الدخول عليه لرؤيته؟ إنهم بعد إخوته وليس من الحكمة أن نبادئهم هذه القفوة ولم يبدو منهم شيء ومحاولتهم السابقة لرد قلب أبيهم عن بن يمين وهل أفادتهم محاولتهم شيئا؟ هل استطاعوا أن يرد قلب يعقوب عن بن يمين؟ لست أدري يا أمي لما يعتريني الخوف على يوسف لم يهاجمني هذا الإحساس عند ولادتي بن يمين ولكن يوسف اعلم يوسف شيء آخر لا يستطيعون أن يمد يدهم إليه بسوء أليس كذلك يا أمي؟ قولي إنهم لا يستطيعون ذلك بالطبع لا يستطيعون ذلك إنهم كبار وهو طفل هم أقوياء وهو ضعيف وهم في غير حاجة لأي رعاية أما هو فهو لا يزال يرى الدنيا ضبابا وهي في حاجة لكل رحاية الله يا رحيل يحميه ويرد عنه وعنك كيد الكائدين إني مشوقة لأن أرى يعقوب وأن أرقب وجهه لحظة أن يواجه هذا الحسن للمرة الأولى لن يلبث أن يحضر هو في خلوته يتعبد ويدعو سائلا ربه لي السلام هل رايت يوسف يا جاد للوهلة الأولى ظننته دمية جميلة نادرة الصنع يا آشك أنا أيضا لم أكن أستطيع أن أصدق أن هذا بشر مثلنا ويتحرك ويأكل وينام ياصح لازلت أذكر وقفتنا جميعا أمام مهده وكأننا قد صبنا بالبكم لقد أخرس حسنه ألسنتنا فلم يدري واحد منا ما يقول أحد عشر أخا يقفون معقود الالسن أمام رضيع لم يتجاوز عمره اياما علمت أن راحيل قد أقسمت بحسنه وحياته على أن لا تنجب بعده من تنجب مثل يوسف لا تكون بحاجة لإنجاب جديد اسمع يا آشر لقد جئتني مزعورا عندما أنجبت بنيامين اتذكر أتذكر هذا؟ كان هذا منذ سنوات نعم أذكره جيدا فإني كنت أتوقع له أن يصرف قلب أبينا عنه وقد صح ما توقعته فعلا أتنكر أن بنيامين قد حول ابانا يعقوب عنه إنما فعله بن بقلب أبينا لن يقاس بما سيفعله يوسف بهذا القلب أتظن هذا؟ ولماذا أظن أو تظن؟ ضع نفسك في مكان أبينا وتصورنا جميعا أبنائك بما فينا بن يمين. ثم جاءك يوسف فماذا سيحدث لك؟ سيختل الميزان من يدي لا شك وأنا لم أعني أكثر من هذا عندما قلت لك الآن إنما فعله بن بقلب أبينا لن يقاس بما سيفعله يوسف بهذا القلب بلغني أنه يمضي معه كل نهاره وليله لا يرخي عينيه عن النظر إلى وجهه الصغير الجميل ومن لحظة مولده إلى الآن لم يبرح أبو ناداره لأنه لا يطيق البعد عنه هذه هي البادرة الأولى سيكون ليوسف شأنه بين أبينا وبيننا يا آشر والعمل بنيامين كنا بين مد وجزر بينه وبين أبينا وكان إلى حد ما مقدورا عليه يوسف لن نقدر عليه مهما اجتمعنا عصبة مترابطة إنه لو على أبينا قلبه ونفسه وسمعه وبصره ونصبح جميعا وكأننا لا وجود لنا نعم يا جاد سيصبح حياته جميعا لنرى ما ستأتي به الأيام انظري انظري يا أمي انظري إلى هذا الملاك الذي يتحرك فوق الأرض كأنه الطيف يا رحيل لا أمل ترديدي ما هذا بشر؟ أتعرفين ما الذي يضاعف من سعادتي؟ خبريني فان ما يسعدك لا شك يسعدني وما يشقيك يشقيني يسعدني أن اخوته يحبونه حبا قويا إنه أخوهم الصغير كنت اخشاهم وأخاف عليه منهم ولكنهم إنصافا وعدلا لا يدخرون وسعا في السعي لإطحاقه وملاعبته هذا يريح قلبي أصوري أن جاد قد اقتطع من قوته ليشتري خيوط غزل جديدة وعكف اياما ليغزل منها كساء ليوسف يا إلهي هذا فوق ما كنت أنتظر كذلك آشر وشمعون ولاوي وروبين كلهم كلهم يا أمي هذا غزل له برده صغيرة على قده وذاك غزل له غطاء لرأسه وثالث غزل له سروالا ورابع غزل له معطفا وخامس وسادس كلهم يا أمي كلهم بلا استثناء لقد أنزل الله حبه في قلوبهم من يرى هذا الملاك الصغير ولا يفديه بحياته كنت أظنهم اشرارا أحس الآن أنني ظلمتهم ربي سامحني يا رب اغفر لي مجرد الخاطر السيء لقد اقتطعوا من أقواتهم لكسوة أخيهم الصغير لقد اقتطعنا من أقواتنا جميعاً لنكسو طفلا سرق منا قلب أبينا هذه كانت فكرتك ومشورتك يا جاد. إني لست مثلك يا آشر لا أرى أبعد من قدمي ولكني أنظر إلى بعيد بعيد بعيد, بعيد جدا لست أفهمك يا جاد. لقد اجتمعنا كلنا ابناء يعقوب ما عدا بنيامين الصغير وقررنا الفوز بثقه ابينا وزوجته راحيل ام يوسف وطلبت الينا ان يقتطع كل منا من قوته ليشتري بما يقتطعه غزلا يهديه الى يوسف كان هذا ضروره لا مفر منها يا اشر حتى اذا حانت ساعه العمل لا تعوقنا العوائق اي عمل يا جاد اني لا أفهم اسمع يا اشر اسمع يوسف اليوم طفل رضيع وانت ترى ماذا فعل بابينا وهو ما زال قطعة لحم تكاد تبين ملامحها هذا صحيح إن أبانا قد أهملنا جميعا لم يعد يشعر بوجودنا بل إنه يضن علينا بالبسمه ليلقيها في وجه يوسف فما بالك يا آشر عندما يصبح في العاشرة من عمره أو في الحاديه عشرة طفل نوراني الحسن والجمال يتكلم ويضحك ويجري ويلعب ويتدلل سيفقد أبانا البقية الباقية من حبه لنا أو من عطفه علينا هذا إذا كانت هناك هذه البقية الباقية وبعد اسمع يا آشر إن انفردت بدان ونفتالي وروبين وشمعون وبقية إخوتنا ما عدا بن ما عدا بن طبعا كما سبق أن قلت لك وفيما كان اجتماعكم هذا لرسم خطة نسير عليها إلى أن يحين الوقت المناسب الوقت المناسب لأي شيء يا جاد لما يجب أن نفعله إذا وجدنا ضرورة له أيها الصعبان الماكر <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اسمع يا آشر إننا لا نستطيع أن نقربه الآن وهو طفل الرضيع فهو لا يترك حضن أمه أو حجر أبيه ولكن عندما يكبر لا شك أنه سيتحرك سيبرح الدار سيجري سيلعب سيقذف النخيلات بالحجاره ليصيب التمر عند ذاك تصبح الفرصه امامنا سانحه سانحه تماما هذا طبعا اذا وجدنا الضروره الملحه له فمن يدري قد يعدل ابونا يعقوب فلا ينسيه يوسف بقيه ابنائه امامنا اذا اعوام طوال لنرى ما ستؤول اليه الحال بيننا وبين ابينا إن يوسف لا يزال في الشهور الأولى من عمري الأعوام تجري يا آشر والزمن وكل من أعمارنا يخيل لي أن أمنا ليا قد ماتت بالأمس فقط مع أن اعواما قد انقضت على وفاتها هذا صحيح يا جاد هذا صحيح اسمع يا آشر موعدنا إذن بعد أعوام أعوام لا ندع فيها فرصة لا ننتهزها لنكسب من خلالها سقة أبينا ومحبة راحيل ويوسف ويوسف سالسهما إن لم يكن أولهما ما بك يا شمعون أراك تحمل هموم الدنيا فوق هلي وأنت ألا تحملها؟ أم تراك لا تشاركنا ما نحن فيه من هم يا آشر؟ هون على نفسك يا أخي وكيف أهون عليها؟ وأنت ترى أبانا وكأنه لم ينجب غير يوسف نحن أيضا أولاده أنت ترى لسنا بأولاده إن الأمر لم يعد يحتمل هذا صحيح يا شمعون الأمر لم يعد يحتمل حياتنا كانت صافية رائعة جميلة إلى أن جاء يوسف كحجر ألقي على صفحة بحيرة شفافة رقراقه فعكر صفوها <تصفيق> لقد كنا نعمل حساب بن يامين فإذا بن يضيع معنا أيضا بن على هامش يوسف يا آشر الخطورة كلها كامنة في وجود يوسف يوسف هو الذي ملك على أبينا يعقوب كل حبه وقلبه وتفكيره الحق معك يا شمعون بن في المرتبة الثانية ولا خطورة منه بعد أن حجبه يوسف يوسف هو المشكلة وقد تفاقمت المشكلة تفاقمت بعد أن كبر يوسف وتخطى العاشرة من عمره وأصبح يقيم الدنيا ويقعدها بحسنه ورقته وتحركه غزالا صغيرا جميلا ولم يعد أبونا يرى الحياة إلا في ابتسامته فيما مضى كان أبونا يجالسنا ويحادثنا ويسامرنا اما الان انتهى كل شيء الآن يا آشق انتهى كل شيء وكأننا لسنا بأولاده إنكم أنتم الذين فرطتم في حقوقكم ثم تجلسون الآن تندبون حظكم الكلام لا يبدي شيئا وهو حيلة العجز. من أنت؟ من أنت؟ ومن أين أتيت فجأ؟ أنا؟ أنا من يهز النيام ليقوموا من سباتهم ليروا ما يحيق بهم من حولهم تحركوا أيها النيام افعلوا شيئا فقد حان وقت العمل وأنتم تهدرونه في حديث اجوف ولكني ولكني لا أراك يا هذا إني أسمع صوتك ولا أراك أنا أيضا أنا أيضا لا أراك ألا تظهر لنا؟ ألا تخبرنا من أنت ومن تكون؟ فيما تعنيك رؤيتي أنت وإياه؟ فيما يعنيكما من أنا ومن أكون؟ ألا يكفي أن انبهكما وأوقزكما من ثباتكم العميق؟ اذا تكلم، قل لنا ماذا نفعل؟ قدم لنا المشوره لقد استحوذ أخونا يوسف على قلب أبينا ولم يترك لنا مكانا فيه تصور هذا، هو واحد ونحن أحد عشر، واحد يشغل مكان أحد عشر هذه هي المصيبة ما أخفها مصيبة إذا اجتمعتم عليها وحسنتم امركم تخلصوا منه نخلص منه؟ هذه هي الوسيلة الوحيدة ولكن ولكن كيف؟ كيف نتخلص منه؟ ماذا تقول يا رجل؟ أنتم أحد عشر وهو واحد وتسالوني كيف تتخلصون منه؟ هناك أكثر من طريقة ونحن نسألك أسلم الطرق هذا أخون يهوذا قد حضر. أستمع إلى ماذا يا شمعون؟ إلى مؤامرة على طفل يتيم. اسمع يا يهوذا. إذا كنت مصلا على اسمعنا هذه النغمة فأقصر. ألا تعجبك هذه النغمة يا شمعون؟ إني أعرفك دائما تردد تخاف ظلك. يرعبك خيال البعير على ضوء القمر. ولم تشجعنا على نعيد قلب أبينا إلينا أو تعيبنا نحن إلى هذا القلب. استمع إلي يا آشر وأنت يا شمعون لا تستمع إلي سدوا آزانكم عن حديثه إنه يشيع الجبن والتردد في نفسيكما وعن طريق العدوى ينتقل هذا الجبن وهذا التردد إلى نفوس إقوتكم جميعاً أنت تسكت أنت من؟ تسكت من, من حتى تخاطبني بهذه اللهجه هل تعرفني؟ أعرفك جيداً هل تراني؟ ليس حتماً أن أراك ولكني أعرفك يا رجيم ابتعد عنه نحن إخوة نناقش شؤوننا معا فلا شأن لك معنا ولا بنا لا تسمع له. بل سيستمعان تكلم يا يهوذا لقد سمعت كل حديثكم وأريد أن أقول لكم إنكم لو حكمتم عقولكم قليلا لوضحت أمامكم حقيقة ناصعة بسيطة وما هي هذه الحقيقة الناصعة البسيطة يا يهوذا إن أباكم يعقوب لا يؤثر يوسف بحبه دونكم فكما يحبه يحبكم وكما يرعاه يرعاكم ما هذا الذي تقول يا يهوذا؟ هذا كلام يقال إلا إذا أنكرت الشمس في وضحنا أنت تسكت يا رجيم تكلم يا يهوذا تكلم أريد منكم أن تتخلصوا من هذا الظن تأكدوا من أن أبانا يعقوب يحبنا جميعا بدرجه واحدة كما يحب يوسف؟ كل ما في الأمر أنه يؤثر يوسف بمزيد من العطف لطفولته وصغر سنه ثم هل نسيتم أن أمه خالتنا؟ أخت ام لي؟ وهل يكون هذا سببا لمثل هذه التفرقة الكبيرة بيننا وبين يوسف؟ نسيتم أمرا هاما ثانيا ما هو يا يهوذا لقد أنجب أبونا ولده يوسف وهو في قمة شيخوخته وإذا رزق الرجل طفلا وهو في هذه السن كان لهذا الطفل مكانة خاصة في قلب أبيه <تصفيق> خالها بلسانه مكانة خاصة في قلب أبيه أي أن أباكم يحب يوسف فعلا أكثر مما يحبكم نحن متفقون يا هذا فلم ندعي أكثر مما قل اسكت اسكت يا رجيم لا توقع بين الاخوه وبعضهم وبين الابناء وابيهم من القادم هناك انظروا انظروا هذا اخونا روبين ما لك يا روبين اي جديد وراءك سمعت اليوم عجبا تكلم ماذا سمعت ولكن اسمع اولا اذا كنت ستوغر صدورنا ضد ابينا ويوسف فيحسن الا لا تتكلم ولما لندعه ليقول عنده تكلم يا هذا سمعت حديثا عجبا بين أبينا ويوسف تكلم تكلم يا روبين ما هو هذا الحديث وما وجه العجب فيه سمعت يوسف يقول لأبينا يعقوب يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين أحد عشر كوكبا والشمس والقمر نعم كلهم ساجدون اكمل يا روبين اكمل وبعد ماذا قال له ابونا يعقوب اجابه هذه نعمه يتمها الله عليك كما اتمها على ابويك من قبل ها وماذا ايضا ماذا قال ابونا ايضا نصحه وحذره من ان يقص علينا هذه الرؤيا فقال له يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين هايتم انه يظن بكم سوء ابوكم لا ياتمنكم على مجرد رؤيا يقصوها عليكم يوسف اسكت يا رجيم اسكت لا تشعلها ناراً حارقة أكمل أكمل يا روبين ماذا أيضاً؟ كان أبونا سعيدا وهو يستمع إلى هذه الرؤية وقال ليوسف إنه سيجني منها خيراً عميماً من أي نوع هذا الخير؟ إنها النبوة, النبوه النبوة؟ النبوة؟ ليس هذا ببعيد يا إخواني فيوسف بعد من نسل إبراهيم الخليل تماماً تماماً قال أبي هذا ليوسف وإن جده النبي إسحاق أي أنه كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم ابن, كريم ابن الخليل وماذا أيضا يا روبين ماذا أيضا هذا كل ما هنالك تقريبا ولو أنني سمعت أبي كمن يتحدث إلى نفسه ها ماذا كان يقول لنفسه كان كمن يراجع نفسه في عواقب تعدد الزوجات واختلاف الأولاد بالنسبة لأمهاتهم وما يؤديه هذا من إثارة بعض الأخوة على البعض الآخرين إذا احسوا أن أباه من عطف بقلبه ولو قليلا إلى جهة دون الأخرى لعله أخيرا احس أنه ظلمكم وأنه اثر يوسف عليكم أنت تسكت يا رجيم أنت تسكت أو تبتعد عنا دعه دعه يا يهوزة دعه فهو إلى جانبنا يشد أسرنا وإننا يجب أن نعمل بسرعة وماذا نعمل يا جاد؟ أنا أقول لكم ما يجب عليكم عمله اقتلوا يوسف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تذكر هذا الاسم أمامي لا تذكر الله لا تذكر الله نقتل يوسف هذا هو الحل السعيد نقتل يوسف هذا حل سعيد فعلا. نقتل يوسف ثم نلقي به في الصحراء هذا هو الحل السعيد يا روبين؟ أتسمع للشيطان يا جاد؟ الخلاص من يوسف بقتله أصبح ضرورة لا مفر منها وإذا لم يتيسر لك قتله؟ نصحبه إلى بقعة نائية من الصحراء ونتركه فيها حيث لا ماء ولا طعام ولا ظل شجره فلا يلبس أن يموت جوعاً وعطشا وقد يرحمه وحش من وحوش الفلات فيفترسه فيجنبه عذاب الموت البطيء وبهذا بهذا يعود إلينا قلب أبينا يعقوب هذا راي حكيم أسرعه بالتنفيذ هذا رأي حكيم والنسع بالتنفيذ اخوان أما لهذا السجن من آخر يا مسعود كل ما فيه قاتم حتى الأحلام التي تترام لنا في نومنا أحلام قاتمة بما حلمت الليلة <تصفيق> وما جدوى أن أقص عليك ما رأيت ما دمت لن تستطيع أن تفسر لي يقولون إن مسجونا معنا اسمه يوسف يستطيع أن يفسر الأحلام كمن يقرأ من كتاب مفتوح وكيف نصل إليه انا ايضا حلمت بحلم اريد تفسيرا له نروي ما راينا لسجاننا عاصي ويتولى هو مقابله يوسف ليقص عليه ما راينا ثم يجيئنا بالتفسير نعم الراي عاصي يا حارس ابواب السجن بك يا ياسر ساحملك رؤياي الى يوسف ليفسرها لي وانا ايضا يا عاصي سأحملك إليه رؤياي تكلم يا مسعود ماذا رأيت؟ رأيت فيما يرى النائم أنني في حديقة غناء ملأ بالفاكهة وأنني أمسك بكأس الملك وأعصر فيها عناقيد العنب ثم, ثم صحوت من النوم وأنت يا ياسم رأيت نفسي أحمل فوق رأسي سلة مليئة بالخبز، وقد راحت الجوارح تنقض عليها من السماء لتختطف ما بها ثم ترتفع ثانيه في الفضاء آه، هذا كل ما رايت ثم صحوت من النوم سأذهب إلى يوسف فاقص عليه الحلمين ثم أعود لكما بتفسيرهما مسعود هذا هو السجان عاصي قد عاد من عند يوسف تعال تعال يا عاصي بما فسر يوسف رؤياي وبما فسر رؤياي آه. تكلم تكلم يا عاصي فيما ترددك تكلم يا عاصي ولا تخشَن شيئا أحدكما يبرأ مما نسب إليه ويبرح هذا السجن الى الحريه امثالي فيدان ويحكم باعدامه حسن جدا ولكن من منا يبرأ ومن يعدم يوسف لم لي هذا ماذا قال لك أيضا؟ طلب مني أن أحمل من سيبرح السجن منكما أمانة تبديغ الملك أنني بريء ومظلوم ليفرج عني ويمنحني حريتي بسم الله الرحمن الرحيم وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين صدق الله العظيم مسعود مسعود مولاي رؤيا رأيتها منذ ليال أزعجتني وأرقتني عجز عن تفسيرها مفسر أحلامي أي رؤيا تلك التي أرقتك يا مولاي إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات ما دام مفسر أحلام مولاي قد عجز عن تفسيرها فليس هناك إلا هو من هو يا مسعود؟ زميل لي في السجن فسر لنا كل أحلامنا وتحققت أسرع به إلي ما اسمه يا مسعود اسمه يوسف يا مولاي اذهب إلي وقص عليه الرؤيا وعد لي بتفسيرها حالا خذ معك امرا مكتوبا من أمير القصر يبيح لك دخول السجن حتى لا يعترضك القراص سمعا وطاعه يا مولاي أنا مسعود مسعود ما الذي أتى به اليوم إلينا وقد انقضت أعوام على براءته افتح له الباب مسعود كيف حالكما؟ يا سريا صديق العمر كيف حالك يا أخي؟ حالي كما ترى يا مسعود حياة السجن أهون منها الموت إني قدمت إلى هنا بأمر من فرعون مصر ماذا جرى؟ فرعون رأى رؤيا أزعجته وأرقت وعجز مفسر أحلامه عن تفسيرها فأشرت إليه أن أقصها على يوسف يوسف يفسر الأحلام كمن يقرأ في كتاب مفتوح إذن فقدمني إليه وهذا تصريح رسمي لي بمقابلته بما فصّر يوسف رؤياي؟ لقد طلب مني يوسف أن أبلغ مولاي أن تفسير هذه الرؤيا يتضمن رسم سياسة اقتصادية كاملة للدولة سياسة اقتصادية؟ وكيف؟ سياسة تقيق وتقي شعبكم قصوة الأيام التي تنتظركم في سني الجد بعد سني الرخاء هذا كلام مفيد يا نسعود؟ استمر في التفسير قال يوسف إن البقرات السمان السبع تعبر عن سبع سنين مليئة بالخير والسبع العجاف تعبر عن سبع سنين من الجدب والقحط. جدب وقحط. ومن أجل هذا ينصح يوسف بالاقتصاد من سنوات اليسر لسنوات العصر بأن نترك القمح في سنابله حتى لا يفسد سريعا لأننا سنحتاجه في سني المجاع هذا أول من يقدم لي نصيحة صادقة تدل على رجاحة عقل مسعود مولاي إني بحاجة لمثل هذا العقل الراجح ليكون إلى جانبي في الملمات مسعود مولاي أسرع إلى كبير أمنائه وأبلغ أن يكتب الآن أمر الافراج عن يوسف وأن يحضره لي بشخصه لأوقعه وأن يفرد عن يوسف الآن يا عاصي يا سحابة ما بك يا ياسر إنك أصبحت كثير القلق لقد أصبحت وحيدا في سجني بعد الافراج عن مسعود حتى الطعام عافته نفسي وأنا في هذه الوحدة اتحب أن أشاركك الطعام؟ ليتك تفعل أكاد أجن من هذه الوحدة هذا هان الأمر يا ياسر وستراني يوما مقبلا عليك وبيدي أمر الافراج عنك من هذا الذي يدق باب السجن الآن؟ افتح يا عاصي هذا مسعود ماذا عاد به ثانية؟ افتح له بسرعة يا عاصي إني أتلهف شوقا لرؤية أي إنسان آه، مسعود أهلا بك يا مسعود أهلا أي ريح طيبة ألقت بك إلينا اليوم إنه أمر هام يا عاصي كيف حالك يا سر؟ لقد أوحشتني كثيرا آه، كما تراني يا مسعود؟ اخا وحدة وشجن كل شيء يهون يا ياسر تكلم يا مسعود ما هو هذا الأمر الهام الذي جئت من أجله اليوم إني أحمل أمر الإفراج عن يوسف آه ماذا تقول لقد سمع الملك بتفسير يوسف للرؤيا فاستشف مما يسمع أن صاحب هذا عقل راجح وفكر صائب فأصدر أمره بالإفراج عنه ليذهب إليه في القصر حالا أعطني هذا الأمر المكتوب يا مسعود ها هو ذا يا عاصي أمر موقع بإمضاء فرعون مصر ابق هنا مع ياسر إلى أن أعود بيوسف سريعا يا عاصي إن فرعون مصر ينتظر لن أضيع وقتا يا مسعود اذا خرجتم جميعا وسأبقى انا وحدي يا مسعود سيجيء يوم تخرج فيه إلى الحرية وتعود إلى عملك كما عدت إلى عملي ساق الملك فرعون ستكون مفاجاه ليوسف وايه مفاجاه مسعود انظر لقد عاد عاصي وحده بغير يوسف اين يوسف يا عاصي لقد رفض مبارحه سجنه عاصي ماذا تقول كيف حدث هذا ماذا قال لك يا عاصي قال انه لن يسعى الى لقاء فرعون الا اذا عرف سبب القائه في السجن كل هذه السنين ألم يقولوا إن امراه العزيز قد شكته إلى زوجها؟ لقد أكد لي أن العزيز قد اكتشف براءته بنفسه وأنه دمغ زوجته بالاتهام في نفس اللحظة إذن فقد رفض الحريه وآثر السجن عليها في هذه الحال علي أن أسرع إلى مولاي لأخبره عليك أن تسرع يا مسعود إلى لقاء قريب يا ياسر إلى لقاء يا عاصي لي هذا يا عاصي سجين يرفض الحولية. رأسي يكاد انفجر اسمع يا ياسر يوسف إنسان غير عادي ماذا تعني أنه غير عادي؟ أليس بشرا مثلنا؟ إنه بشر ولكنه ليس مثلنا ماذا تعني؟ إنه يتميز بصفات عليا صلابة في الحق مع سماحة تأسر النفوس ثم هذا الإيمان العميق الذي تهتز منه الجبال بينما لا يتزحزحه وقيد شعره. وماذا يريد من بقائه في السجن؟ يريد أن يكشف للجميع براءته وأن ما حدث لم يكن إلا كيدا له من امراه العزيز ترى ماذا سيقول فرعون؟ ماذا تقول يا مسعود؟ كيف يرفض سجين المبارحة سجنه للقائه؟ ألم يعرف أنني منحته حريته؟ وهي أغلى ما في الوجود على أي إنسان قال إنه لن يترك سجنه إلا إذا أمر مولاي بتحقيق الاتهام المكذوب الذي ألسقت به امرأة العزيز إني أحببت هذا الشاب بدون أن اراه اعجبني كبرياؤه وبهرني ترفعه برغم سجنه بين جدران أربعة مزلما إنه فعلا قوي نفس يا مولاي مسعود مولاي احضر لي زليخه ومن كنا معها من صاحبتها لنرى الحقيقه ونسمعها امر مولاي وشهباء ايضا وصيفه زليخه تحضر هي الاخرى اليوم يا مولاي يمثلن بين يديك اذا لا تريدين ان تتكلمي يا اميمه وانت يا ساره لست بصمت مطبق ليست بينكما من تريد ان تدين صديقتها زليخه بشهاداتها حسن جدا انه على ايه حال وفاء محمود ولكنني كنت اظنه حافزا لزليخه لتعترف بالحقيقه لتبدو في نظري اكرم واكبر مولاي العفو يا مولاي لم يعد هناك سبيل للانكار تكلمي اذا يا زليخه ان يوسف بريء وانا المذنبه يوسف اشرف وانزه واعف وأطهر مخلوق في المدينة فافعل بي ما كنت واثقا من هذا تمام السقة ومن أجل هذا قررت اختباره ليشرف على شؤون البلاد مسعود مولاي اتخذ كل ما يلزم لإعلان براءة يوسف على أهل المدينة إذن سيقبل أن يبرح سكنه ليعين امينا على خزائن الدولة أمين على خزائن الدولة؟ إنما أبلغته لي على لسانه للاقتصاد من أعوام اليسر لاعوام العسر وحفظ القمح في سنابله كي لا يفسد يثبت لي أنه صاحب عقل راجح وذهن صاف مرتب وإنه يمكن الاعتماد عليه نحن مقبلون على سبع سنين رخاء تعقبها سبع سنين مجاعة هذه الأزمة بحاجه لمن يقود البلاد خلالها بحكمه ويوسف هو رجلها والعمل يا جاد سنموت جوعا والمجاعة تكتاح بلادنا بهذه القسوة الضارية لو كنا اقتصدنا في سني الرخاء لاستطعنا لا عبور هذه الأزمة بسلام كما فعلت مصر يقولون إن وزيرها رجل بعيد النظر واسع الحيلة والافق لما لا نذهب إليه ونلتمس مساعدته؟ هيا بنا إذا نستأزن أبانا يعقوب في السفر ولو أنني أشك في أنه سيسمح لبنيامين بمرافقتنا لا ضرورة لبنيامين نحن عشره وهو الحادي عشر وهو أصغرنا ولا ضرورة لوجوده. إذا هيا بنا إلى أبينا مع بقية إخوتنا ثم إلى مصر لمقابلة م. وزيرها أهلا بكم يا أهل الشام يا جماعه كنعان لقد نقلت للوزير رغبتكم في التماس المعونة لبلادكم وهو يريد أن يستفسر عن بعض الأشياء الصغيرة سل ما شئت يا مسعود الوزير يريد أن يطمئن أولا إلى أنكم وإخواتكم الثمانية الذين دخلوا عليه وفي حضرتي الآن لستم من الجواسيس أو من رجال دولة من الدول الأعداء جواسيس؟ اعداء أعداء؟ ماذا تقول يا مسعود؟ نحن إثنى عشر أخاً من ظهر رسول كريم تقول إثنى عشر أخ؟ نعم أنتما إثنان وفي حضرة الوزير ثمانيه إذا ينقصكم إثنان فاينهما واحدا منهما اسمه بن يامين تركناه مع ابينا المسن والثاني؟ آآ الثاني الثاني آآ الثاني فقدناه من سنين طويلة كان أخا شقيقا لكم أم, أم غير شقيق هذه أسئلة لا شأن لها بما أتينا من أجله إني مكلف من الوزير بإلقاء هذه الأسئلة عليكم حسن جدا كان أخا غير شقيق واسمه يوسف حسن جدا يسعدني أن أنقل إليكما استعداد وزير مصر لان يقدم لكم كل ما تحتاجه بلادكم من مؤن وطعام أحق يا مسعود؟ أحق هذا؟ طبعا حق لا مريت فيه ولكن تحت شرط واحد شرط واحد؟ ترى ما هو هذا الشرط؟ أن تعود لتحضروا معكم أخاكم الذي تركتموه مع أبيكم بن يمين؟ مستحيل ما وقل استحالة؟ أبونا لن يرضى أب يرفض أن يدع ابنه يرافق أخوته في رحلة؟ بلا و... ولكن ولكن بدون تنفيذ هذا الشرط لن تفوز بعستكم بما سافرت من أجله هذا السفر الطويل يهوزة دبرني يا يهوذا هل سيسمح أبونا لنا بمصاحبه بنيامين إذا رفض فإن بلادنا ستموت جوعا على أي حال لقد دخل عليه روبين وشمعون ولاوي وزبلون ويشجر ودان ونفتالي لعلهم يستطيعون إقناعه إني أراه شديد التعلق ببنيامين ويخاف عليه من طيفه أتظنه يتعلق به كما كان متعلقا بيوسف لا يرقى إلى مرتبة يوسف مخلوق ولكنه أعني والدنا لعله يحس أن بنيامين من رائحة يوسف إنه على أي حال أخوه الشقيق إن ابانا يبكي يوسف إلى يومنا هذا كان أقربنا إلى قلبه ونفسه انظر هذا آشر في طريقه إلينا ترى أي خبر يحمل أسرع يا آشر أسرع تقدم هيا وقل لنا إلى ما انتهيتم مع ابينا بشأن بنيامين في أول الأمر رفض رفضا باتا ولكن اجتمعنا عليه وحملناه وزر فناء شعب بلادنا جوعا ها فقبل على أن نقسم له قسما كبيرا نتعهد فيه بالمحافظة على بنيامين وبعد وبعد إنه ينتظر كوما لتنضم إلى بقية إخوتكوما يجب أن تقسم كما أقسم الجميع طبعا طبعا نقسم ولماذا لا نقسم؟ أليس كذلك يا يهوذا؟ طبعا يجب أن نقسم وإلا هلكت بلادنا جوعا هيا بنا إذن لنقسم ثم لنصحب بنيامين ولنبدا ولنبدأ فورا إلى مصر من فيكم بنيمين؟ انا يا سيدي تعال يا بني ادخل هذه القاعة وحدك كما تريد يا سيدي لماذا أغرقتني من بين أخوتي يا سيدي؟ مولاي الوزير يريدك أنت وحدك أنا وحدي وما قيمتي أنا إنني أصغر أخوتي ففيما يريدني الوزير أتعرف من هو الوزير يا بنيامين؟ لا لا أعرف طبعا إنه... إنه أخوك أخي؟ أخوك الشقيق ليس لي غير اخ شقيق واحد وقد أكله الذئب منذ أعوام طويلة هكذا سمعت منذ طفولتي ستعرف كل شيء الآن اسبقني إلى هذه القاعة وانتظرني فاني أريد إصدار بعض الامر إلى هذا الحارس حسان سانتظرك يا سيدي في هذه القاعة أجل يا سيدي اسمع يا حسان خذ كأس الملك الذهبيه هذه وضعها في هدوء في جيب من جيوب الخرج الخاص ببنيامين بسرعة بسرعة دون أن يشعر بك مخلوق هيا معي يا بنيامين نني قادم إليك هل سيمنحنا وزير مسك؟ المؤون التي تحتاج إليها بلادنا ما دمت قد حضرت فلا شك أن جمالكم قد حملت بأكثر مما تحتاجون وستتبعكم قافلة أخرى تحمل أضعاف أضعاف ما تحتاجون هيا معي فإن وزير مصر ينتظرك أنت وحدك وسيعود إخوتك إلى بلادهم كيف نشكر وزير مصر يا جاد على كل ما قدمه لنا؟ كان أكرم مما كنا نتوقع أرأيت حسنه وروعة منظره ومهابته؟ لم تر عيني قط أجمل منه صورة نريد أن نمضي هيا بنا يا جاد نحن في انتظار بن انه إنه ما زال في حضرته آها. ها هو ذا قد أتى هيا بنا استعدوا للرحيل يا إخوان ماذا قرى يا سيدي؟ لعز علي ان اعلن أنا من بينكم من سرق شيئا من محتوات القصر ماذا تقول يا سيدي؟ نحن جماعه كنعان كلنا قوم كرام من نسل كريم الواقع يؤكد أن سرقه قد وقعت الآن سرقة؟ أي سرقه يا سيدي؟ ومن هو السارق؟ وما هو المسروق؟ من هو السارق شيء لا أستطيع تحديده ولكن عملية التفتيش ستظهره الآن التفتيش؟ اتمانعون لا نمانع أبداً ولكن ولكن التفتيش عن أي شيء؟ عن الشيء المسروق. وما هو هذا الشيء؟ إنها كأس الملك الذهبية الخاصة هذا اتهام شائن يا سيدي وإليك جمالنا كلها أمامك تستطيع أن تفتشها جميعاً هيا يا رجال هم تفتيش هذه القافله بحثا عن كأس الملك المسروقة؟ لا أستطيع أن أصدق هذا لا أستطيع لا أستطيع ولكن الحقيقة يا بني أخي بن يمين لا يسرق أبدا لقد وجدنا كأس فرعون مخبأة في متاعه من أين أتى بها؟ ومتى استطاع أن يمد إليها يده؟ هذا ما لا يستطيع أن عن يجيب عنه إلا هو فلنسأله إذن؟ نعم فلنسأله نريد أن نصل إلى الحقيقة هذه كارثة إن صحت وقد صحت يا بني نسأله إذن هذه ليست مهمتنا مهمة من إذن؟ مهمة وزير مصر هو الذي سيحقق الواقعة؟ بنفسه أيستغرق هذا وقتا طويلا؟ اسمع يا بني من يسرق في هذا القصر يجب أن يحتجز إلى أن يبت في أمره يحتجز؟ يحتجز وتستطيعون أنتم العوده إلى بلادكم مستحيل مستحيل أن نعود إلى أبينا بغير بن يمين. هذه مصيبة المصائب يجب أن يبقى بنيامين رهينه راهينة لدى الوزير راهينة؟ أرجوك يا سيدي أرجوك خذ اثنين منا بدلا من بن يمين. خذ ثلاثه خذ أربعة وأطلق سراح بن يمين. لا نستطيع مواجهة أبينا بدونه بعد أن أقسمنا له على أن لا نعود إلا وبنيامين معنا لا حيلة لي في هذا يا بني السارق لا مفر من احتجازه والعمل والعمل يا يهوذا ماذا سنقول لابينا وعيناه قد ابيضتا حزنا على يوسف طوال هذه الاعوام هذه عقده العقد إنه لم ينس يوسف الى الان بصره كف لفرط ما بكى احساسي يقول لي انه لم يصدق للآن أن الذئب قد اكله فعلا برغم مرور هذه الأعوام قلب الأب لا يخطئ يا جاد المهم الآن كيف نقول له إن بن قد احتجزه وزير مصر لأنه سارق هذه هي الحقيقة يهوذا أو تظن بن قد سرق فعلا؟ بن لا يسرق يا جاد ولكنهم أخرجوا كاس فرعون من بين متاعي وهذا ما يحيرني اتظنها مؤامرة يا يهوذا؟ ممن؟ لا أدري وضد من؟ لا أدري أيضا إن وزير مصر كان يتفرس فينا بشكل ظاهر عندما التقينا به ألم تلاحظ هذا يا جاد؟ لعله لم يقابل إخوة عشرة من قبل أو لعله كان يحاول أن يستشف من أعماق نفوسنا حاجتنا وحاجة بلادنا فعلا إلى المؤونة والطعام يخيل لي يا يهوزا أن هذا الوزير يخفي وراءه شيئا إنني أرهبه وماذا يخفي لنا يا جاد؟ بالعكس إنه جميل الصورة سمح التقاطيع عميق الصوت برغم كل هذا أحسست أنني أرهبه وبرغم رقته يخيل لي أنه يستطيع أن يسحقني بإصبعه برغم قوتي وضخامة بنياني إني أقترح يا جاد أن نستأذن عليه ثانية لنرجوه في أن يفرج عن بنيامين. لا مانع لدي من تنفيذ هذا الاقتراح ولكن ماذا لو رفض ولم نتوقع رفضه؟ علينا أن نحاول يا جاد نستطيع أن نشرح له أننا لا نستطيع أن نواجه أبانا بدون بنيامين بيننا وإذا سألنا عن السبب؟ إذا سألنا السبب إذا سألنا السبب، نعم. نقول له إننا أقسمنا يمينا تهتز لها الجبال على أن نحافظ على بنيامين محافظتنا على أرواحنا. لا مفر من هذا يا يهوذا، فلنستأذن عليه لنقابله. رأيت يا مسعود، رأيت كيف حقق يوسف ما توقعته منه وأكثر يا مولاي. لقد أمسك باقتصاديات البلاد بكل حكمة وقادها إلى بر الأمان. فجنبنا مجاعة مؤكدة إنه نصر عزيز يا مولاي لقد حكمت للوهلة الأولى بأنه إنسان من طراز فريد. مولاي بعيد النظر صادق الحكم دائما بلاد كثيرة غيرنا قاست وما زالت تقاس من المجاعة أما مصر فعزيزة دائما كريمة دائما لديها ما تحتاجه واكثر بل إنها تعطي غيرها من فائدها هذه نعمة الله عليها بأن هيا مولاي حاكما لها بل بأن بعث إليها بيوسف ماذا كنت أستطيع أن أفعل بدوني؟ لا شيء وكنا قاسين المجاعة كما يقاسيها غيرنا مسعود مولاي إني أريد أن أختلي بنفسي قليلا لا تأذن لأحد بالدخول علي الآن سمعا وطاعة يا مولاي <تصفيق> يا سيدي يا سيدي لقد عدنا إليك على الإخوة العشرة لقد كنا أحد عشرة فاحتجستم واحدا منها وما قيمة واحد إلى عشرة يا سيدي هذا الواحد ببقية إخوته العشرة ارحمنا يا سيدي وخز سنين أو سلاسة منا فدية له هذا ليس بيدي بيدي من إذن؟ بيدي وزير مصر إن الأمر كله بين يديه الآن فلنستأذن عليه لنرجوه ولنتشفع عنده تتشفعون لسارق؟ أقسم لك على أن بنيامين لم يسرق والكأس التي أخرجناها من بين أمتعته لا بد أن هناك شيئا يا سيدي مثل ماذا؟ خطأ مثلا لبس شيء مثل هذا على أي حال انني أعرف أن وزير مصر رجل عادل ومتسامح ولكنه لا يتسامح في السرقة اسمع يا سيدي استأذن لنا عليه ودعنا نرجوه في أن يأخذ أي عدد منا بديلا من بنيامين انتظروني سأدخل لأخاطبه في شأنكم وسنرى ما سيقول هذا كل ما نرجوه جاد ماذا تظنه فاعلا يا جاد من يدري إنه يبدو سمح النفس طيبا عطوفا وأمل كبير في أن يرق لنا وماذا تكون الحيلة يا يهوذا إذا كانت قوانين البلاد لا تسمح له بالإفراج عن بنيمين؟ القوانين يا جاد يضعها البشر ويطبقها البشر ويحترمها البشر كذلك يغيرها البشر ويخرقها البشر إذا شاءوا عسى أن يشاء وزير مصر على أي حال نحن لم نمس بنيامين بشر أو بسوء فإذا لم يتقبل الوزير رجاءنا فعلينا أن نعود إلى ابينا ونقص عليه القصة وإذا لم يصدقنا يستطيع أن يهيئ نفسه لرحلة إلى مصر. فيحضر إلى هنا ليقابل الوزير بشخصه ليتأكد اولا من صدق روايتنا وليتشفع ثانيا للافراج عن ولده وسيرق قلب الوزير لشيبته وشيخوخته وبصره الذي كف لا حيلة لنا إلا هذا عسى أن يتقبل الوزير رجاءنا الأخير فيوفر علينا وعلى أبينا كل هذا انظر يا جاد ها هو ذا مسعود قد خرج من قاعة الوزير نعم هو مقبل علينا ماذا وراءك يا سيدي هل خاطبت الوزير في شأن الإفراج عن بنيامين لقد طلب مني الوزير ان اوجه لكم سؤالا واحدا سؤالا واحدا وما هو ما هو تكلم تكلم نرجوك ما هو هذا السؤال بسم الله الرحمن الرحيم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون صدق الله العظيم جاد جاد هل هل سمعت هذا الصوت؟ نعم يا يهوذا إنه إنه يذكرني بصوت يوسف ويذكرني أنا أيضا ولكن ولكن هذا مستحيل شيء لا يستطيع العقل أن يصدقه إن رأسي إن رأسي يدور تماسك وتمالك يا بني اسمعوا جميعكم الحقيقة أية حقيقه تكلم تكلم. عزيز مصر الذي وقفتم أمامه وطلبتم المؤن لبلادكم واعطاكم فوق ما طلبتم ما مال. مال. مال. من هو إنه أخوكم يوسف يوسف يوسف يوسف والآن أستطيع أن أفتح لكم باب القاعة لتدخلوا عليه وليستقبلكم يوسف يوسف أخونا يوسف بسم الله الرحمن الرحيم اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين صدق الله العظيم كاد احفظ هذا القميص الطاهر معك لنلقي به على وجه أبينا يأتي بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم يا أبتي هذه تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين صدق الله العظيم قصة يوسف عليه السلام يكتبها فتح أبو الفضل